موقع رياض القرآن يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلينظر الإنسان إلى طعامه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 متاع لكم ولأنعامكم، فإذا جاءت الصلاخة، فإذا جاءت الصلاخة، يوم يفر المرء من أخيه. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه صاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني وجوه يومئذ مسفرة وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ارهقها قترا أوجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكثرة الفجرة